يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّومِ إِنَّ كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكَاهِلٍ وَلَا مَجْنُونٍ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارًا النُّجُومِ